بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وها ولد لقد خلق للإنسان فيك بد ألاحسب ولي يقدر عليه أحد يقول أهلا يَرَوْنَ أحد ألم نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَ حَمْلَ يتيما ذا مقربا أو مسكيما ذا مكربا ثم كان من الذين آمنوا وتوافوا بالصبر وتوافوا